بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ينزل من حق وَالَّذِينَ لَمْ يُنْفِقُوا أَنفَاقًا وَلَمْ يَجْعَلُوا أَنفَاقًا وَلَمْ يَحْمِلُوا عَبْدًا مُسْلِمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنفَاقٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنفَاقٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنفَاقٌ Dan sembuhlah ilmu. Atas nama وإِنَّ لَهُمْ لَمَا هُمْ لَا يَسْتَقِرُّونَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَلَا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 مدنهم جمدني لذي توقذ نارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ والله تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كلما الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وعلى طرعهم إن الله على كل شريء قدير يا أيها الناس يغضر ربكم الذي قال فضر الذين من قدركم جعل لكم تستقون الذي جعل لكم الأرض طراشهم والسماء إِذَا أَنْزَلْنَا بِهِمْ رَجْمَ الْجِنِّ مِنْ سَكَرَاتِهِ قَالُوا تَنَادَوْا رَبَّنَا إِنَّنَا كُنَّا فِي غَفْلَةٍ نَّعصَىٰ رَبَّنَا فَأَخَذَنَا عَذَابٌ مُّصْطَرٌّ ۚ كَيْفَ عَبَدْتُمْ إِلَٰهًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ كَذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ وَمَا كُنَّا تفعلوا ولن تفعلوا افتقوا النار الذي وقودها النار والحجارة فإست في الخاكين قال الشيء الذين آمنوا لَهُمْ الصالحات أن لَهُمْ جنات أن لهم جنات تجري من قالوا قالوا آل الذي ويقنا من قبل رسول في متشافها ولهم فيها أجواب مطهرة وهم فيها قوالدون إن الله لا يستحيل أن يضرب مثلاً ما دعوا رجل سماس فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من وضعه فأما الذين كبروا فيقولون لا لا فُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ للمشاهدة إني جائم في الأرض طريقة قالوا وسنعن فيها من يحسد فيها ويحسد فيها, فيها ونحن نسمع بأمك ونفذك لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم لَا يَذُوقُ إِلَّا إِذْ لَذَعَ وَالسَّقَى وَكَانَ مِنَ الْغَاشِي وَقُلْنَا يَا مَعْدَمُ أَأَنْتَ وَيَلُوكَ الْجَنَّةَ أُولَئِكَ مِنْ عَذَابٍ حَيْثُ شِدَّةٌ وَلَا تَطْمَأَنُّونَ هُنَالِكَ وَلَن تَكُونُوا مِنْ نُورٍ فَأَجَلَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَادُوا كَمِثْلِ بَعْضٍ عَدُوٌّ وَهُمْ يَنذِرُونَ أَوْثَ وَمُسْتَقَرٌّ وَمَكَانٌ لِلَّهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا انْظُرُوا مِنْ هَذَا جَمِيعًا فَإِنَّ يَأْتِ فمن جاء أزايا فلا قوتهم عليهم ولا هم يحللون يأتي ثمناً قليلاً وإياة التقون ولا تلبتوا الحقاً تابر وتقتم الحق وأنتم تعلمون لأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارجعوا معرات مجين أتأمون الناس بذر وسنزونا وأنتم تفرون الهداد أللا تعقلون واستعينوا للصبر والصلاة وإلاها لذيرة إلا على القاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليهم عاجرون يا بني مني عَلَىٰ على العالم مِنْكُمْ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا تَسْتَقِرُّونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ وَلَا يُقْضِي بِالْإِثْمِ وَلَا بِالطَّاعَةِ إِلَّا مَا حَكَمَ ۚ وَلَا يَجِدُونَ لِأَفْعَالِهِمْ مِن دُونِ اللَّهِ حَمِيمًا إِذْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا مِّنَ الْأَنَامِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ ذِكْرًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ لا تشكرون وإذ آتينا منزل حساب وإذ قال لأنكم تهتدون وإذ قال مرسال يا قوم إنكم ظلمتم أن خذقوا باتفقاركم العجيب فتوبوا إلى بعيدكم فضلوا أن خذقوا رَأَيْتُكُمْ خَيْرَكُمْ مِنْ لَبَائِكُمْ فَجَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ الْسَّوَاءُ وَالرَّحِيمُ وَإِذْ هَيَّأَ لِلْيَوْمِ عَذَابًا نُّزُلًا لَّكَ هَٰذَا مَا كَانَ وَعْدَ اللَّهِ فَلاَ تَكُنْ صَامِتًا وَأَنْتَ صَامِتٌ ثُمَّ دَاعِيًا كُنْ مِنْ بَعْدِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ الذِّكْرُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ دَعَاءَنَا لَذِكْرٌ وَلَا نَرَىكُمْ مِنْ وَلْوَةٍ قُلْ هُوَ مِنْ طَيِّبَاتِنَا وَنَطْعِمُكُمْ قُلْ إِنَّ هَذِهِ هَدْيُنَا وَلَأَشِيَاءٌ كَانُوا فِيهَا فَاخْذُوا يَوْمَكُمْ وَيُسْقَى مِنْهَا حَيْرَةَ نَخْرُ مِنْهَا أَيُشْرِكُ قاموا حوله يصدون نعمته قطائعا فجعل يدعو مشكين فذبنا نلينه وله قولا غير الذي بذل لهم فامنن ما على الذي وله تسقى موزا لقومهم كل نظر لعطاك الحجر فانفجأت منه اثنة عشرة عنها قد علم كل أولاس مشر لهم كلوا اشربوا من ربك الله ولا تهتوا في الارض مفسدين وإذ قلتم فاجعلنا ربك يطيح لنا مما تنبت الأرض من تقلها من تقل يا I don't know. لما لمعوها وما كانوا يظالون وإن قتلتم نفسا فجاءتم فيها والله مضيب ما كنتم جدتمون فقلنا اضربوه ببعضها لذلك يحيي لهم هوتا ويريكم آياته لأنكم تعملون ثم قتل قلوبكم من فعلا لم جزيلة الحجارة او اشد حسوة وان من الحجارة لما يتأذلوا منهم النار وان من اعلمها يشطط فيخرج من مزنى وان من اعلمها يعجب من خشل شفا فَسَوْفَ يُعْطِيهِمْ أَيُّهُمْ يُعْطِيهُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ كَرِيمًا مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ, يحرفون ثم يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مُفْتَرًى بَعْدَمَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِلَى خَلَافٍ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُحَاجُّكُمْ بِعِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ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 ليشفروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لمن تمثلن يروا إلا أياما معدودة قل أتقلتم عند الله عهدا فلن يصلف الله عهدا فَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ عْدَهُ وَأَمَّا قَوْلُون عَلَى اللَّهِ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ أَسُوءُ أُولَئِكَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قُلْ لَوِ انَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْنَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وإذ أخذنا ميتاقكم لا تفككون جماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقصلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أسارع تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذر في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشعروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينطرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقد وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اتَّذْبَرْتُمْ فَفَيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَيْقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم كتاب من عند الله مطدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما هرقوا كفروا به الله على الكافرين لِئَلَّا يَشْرَعُوا لِآخَرِينَ فَتَهُم أَن يَخُوضُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ضِغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَي يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور قلوما آتيناكم بطوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلِ السَّمَاءُ تَأْمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنّو الموت إن كنتم خالقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالوالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر الفسنة وما هو بمجحره من العذاب أن يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَنُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّ اللَّهِ زَلِيلًا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذنِ اللَّهِ مُتَطِّقًا مُتَطِّقًا لِمَا دَينَ يَدِيهِ وَهُدَى وَهُشْرَى من كان عدواً لله وملائكته ورسله واجريل وميكال واجريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقى أنزلنا إليك آيات بينات وما يخفر بها إلا الفاسقون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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والسبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين تفروا يعلمون الناس تزلحوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يطولا إنما نحن فتنة فلا تذكر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 وَلَذِى جَعَلَ شَرَابَهُ أَن فَتَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسُّوبَتُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاحِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرحين أن ينزل عليكم من خير من ردكم والله يختط برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم معنا سخن آية أو ننفها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَأَدْجَتَ فِي رُمٍّ مِنْ أَهْمِ الْكِتَابِ لَوْ يُؤْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ خُفْفَارًا حَتَّى حَتَّى مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوَ وَاصْحَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وقالت اليهود ليست النصرة على شيء وقالت النصرة ليست اليهود على شيء وهم يدلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة هي ما كانوا فيه يختلفون وَمَن نَّعَمَ مِنَّا نَّدْعُ سَاجِدًا لِّلَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَشَاعِ فِي خَرابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُم فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وإلى قضاء مع فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونَ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمَنَ اللَّهُ أَوْ تَأْكِلَنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ صُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُنْقِنُونَ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونميرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولما ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تستدع ملمتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل ألكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأمني قضلتكم على العالمين وَسَتَكُونُ يَوْمَ لَا تَجْدِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ تَلَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قال إني جاعل كليم الناس إماماً قال ومن الرية قال لا ينال عهد الله وإرجع لنا إذا شمسابت للناس وأنا واستقلوا من نقاء إبراهيم مخلّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهمتعه قليلا ثم عطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يغفر إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا لنا إن كان السميع العليم اقْدَنَا وَعَلَّمْ مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ آمَنَتْ بِكَ وَمَا أَنزَلْتَ وَرَضُوا بِكَ وَيُطِيعُونَكَ وَيُثْنُونَ عَلَيْكَ وَيَسْتَغْفِرُونَ ربنا والعطف مصور منهم يسل عليهم آياتك ويعلمهم الكسب والحسنات ورزقهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عنك إبراهيم إلّا ما لقته نسّه ولقد افترعناه في الدنيا وإن له في الآخرة لا من الصالحين. إِلَّا لَوْ رَبُّهُ أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَطَّعَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَطْفَأَ لَكُمُ الْجِنَّ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَطْفَأَ لَكُمُ الْجِنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَوْمُتُم مُطْلِمُونَ أن كل شهداء الحبر يعقول الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلى هك و إلى هذى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلى هواحدة إلى هواحدة ونحن له مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعكوب والأشباط والأشباط وما أوتي موسى وعيوشى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مثلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن سولوا فإنما هم في حقاق فتيكفيتهم الله وهو السميع العليم صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن له عابدون قل أسحاب ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأشباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أمر الله وَمَن أَغْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمْ شَهَادَةً هِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلْ فَأُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَلْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يقول السباء من الناس لا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى قراط متقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 وإن كانت لك بيغة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوس رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنومني عنك قبلة ترضاها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 وَمَا أَنْتَ بِسَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِسَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ مِنْ دَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَحْرِكُونَهُ كَمَا يَحْرِقُونَ أَبْنَاءَهُم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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتئن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم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 أُولَئِكَ عليهم خَلَوَاتٌ من رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَوَّةَ مِنْ شَعَى إِلَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَإِحْزَمَ رَفَلَ جُنَاهَ عَلِيْهِ لَيْهِ الصَّوَّ فَبِهِنَا الله تَطَوَّعَ طَيَاهِ إِنَّ الَّذِينَ أَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا لِلَى الْبَيِّنَاتِ والهدى, وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاتِ فِي الْشِسَابِ أولئك, أُولَئِكَ يَنْعَنُهُمُ الظَّلَابُ وَيَنْعَنُهُمُ اللَّهُمُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُمْضُ عَلَيْهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم ااا عليه الصلاه والسلام ورحم الله ااا ان الذين كفروا وعادوا وهم كفار لاجعل عليهم لعنه الله ولائك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين في هُوَ اللَّهُ ولا هم الله وإله إله, واحد إلا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ إِلَٰهَ آيَةٍ إِنَّهُ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ أحيا به الأرض بعد قمتها ورشت فيها من كل تازة وتطريف الرياح والشحاب المتخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعطلون ومن الناس من يستخل من ذو الله آجاتا يحفونهم تحفظ الله والذين آمنوا وأشدوا بحرب الله ولو يرى الذين ولموا إلا ومن عذاب ان لقوا جلال الله جميعا ان الله جميعا وان الله جديد إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت فيهم الأشناب وقال الذين اتبعوا لو أن منا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك إليهم الله أعمالهم حزرات عليهم وما هم من النار يا أيها الناس تقروا منا في الأرض حلاما طيبا ولا تستبعوا قطوات الشيطان لأوركم عدم مبين إنما يأمركم بالسوء والبحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قَيْلَ لَهُمْ مُسْتَمِعُونَ أَمْ جَلَّ اللهُ قَالُوا بَلْ نَكْذِبُ مَا أُرْسِلْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَلَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَحْفَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَسِبُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوبهم طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبوا دموعا إنما حضر عليكم الميتة والزمى وَمَا هُوَ إِلَّا بِغَيْرِ مَا ثَمَنَ قُوَّةً يَا رَبُّ وَلَا عَادِيَ عَمَلَائِنْ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَفْهَمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْقِلُونَ فَمَا يَفْقَهُونَ مِنْ آيَاتِهِ إِلَّا ويشكرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكرهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والعذاب في المغفرة فما أصدرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب هسي شقاك ليس الظُّرَّ أن تُوالُوجُه كُبَلَ المشرِّط والمضِّرب ولكن الظُّرَّ من آمَن ولكن الظُّرَّ من آمَن بالله واليوم الآخر والملائكة والكذابين من لدين نواه المنى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السرير والسائلين وفي الرقاض واقام الصلاه واقام الصلاه تعالى لك تولوا خونا عنهم الى وَالصَّادِرِ مِن الْبَأْسَاءِ وَالْبَغْرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ هُلَاءِكَ الَّذينَ خَذَقُوا وَهُلَاءِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْحَقِّ لَا الحُرُّ الحُرُّ والعبدُ بالعبدِ والإنسانُ سابرٌك فمنع في له من أخيه شيء فاستهام بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقف من ربكم ورحمة كَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِطَاطِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ عَنكُمْ تَتَسَاءَلُونَ أكتب عليكم إلى حضر أحدكم الموت إن ترك خير من الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حطا على المستقيم فمن بدله بعد ما سمه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله جميع عليم.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 أياما معزودا سمن كان منكم مريضا أو سفر فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيبونه فجدة طعام مسكين فَمَنْ تَفَوَّضَ خَيْرٌ انْكَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَإِن تَخْفُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي معا لهم يعشدون اين توصيانه الرساله الى نسائكم كن عليهن سلككم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تخفون عن ختكم فساب عليكم فساب عليكم وهفهم فَإِذَا نَاشَرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ فَقُولُوا صَبُّوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ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 وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريطا من أموال الناس بالإسل وعنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ من ظهورها ولكن وَلَكِنَّ من مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ من الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ الله وَالنَّبِيِّ تفلحون وقاتلوا الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ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 فَإِنْ نَشَؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الشَّهُورُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَوَارِمِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ قَالُوا رَبَّنَا أَشْدِدْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَبِرُوا عَلَيْهِ ذِكْرًا عَذَابَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وأسموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما استيسر من الهاجي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهاجي محلة فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فحرية من طيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهجر فمن لم يدرك طيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 وتجردوها إن خير الزاد التقوى واستقوا ليأ أولو الألباب ليس عليكم جناح أنشرته طظلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاكْرُهُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَأَنكُمُ سُ مِنْ ظُلْمِهِ لَن نُضَامَ ثُمَّ أَجِبُوا مِنْ حَيْثُ أَفَضَلَ لَكُمُ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فلن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلال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 فمن تعجل في يومين لا إثن عليه ومن تأخر فلا إثن عليه لمن اتقى واستقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس لن يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام وإذا تورينا سعى في الأرض ليفتد فيها ويهلك الحرس والمري والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقيناها أفرته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس النهاد ومن الناس من يشيرك تهبتراء مرضى في الله والله رءوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا بخلو في السرد كافتا ولا تسترموا خطوات الشيطان له لكم عدو مبين فإن جللتم بعد ما جاء جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ملل من الغنان والنمائكة وَقُضِيَ الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ يُجَعَلُ الْأُمُورُ تَرْبَعِي إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَن يُبَدِّر مِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الارفاد. زين للنبيين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان نات أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلناهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوسوه من بعد ما جاءتهم البينات ضغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وَاللَّهُ يَحْذِيرُ مَن يَشَاءُ إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِرَتُمْ أَن, أن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَنَ يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَعْشَاءُ وَالْمَرَاءُ وَالْجُلُّ وزللوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون قلنا أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا وهو سر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وقبض عن سبيل الله وكفر به والمسر الحرام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 فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أطحاب النار هم فيها صالحون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمَرِ وَالْمُنَيِّرِ قُلْ إِنَّ هُمَا اسْمَانِ كَبِيرٌ وَمَنَاسِقٌ لِّلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ أَسْمَئِهِمْ وَيَسْأَلُونَكَ مَا لَا يَعْلَمُ تفكرون قل العقول كذلك مبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويتسألونك عن يد ما كل إصلاح له الخير. وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفتد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمنون ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُكِحُ المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَلَّهُم مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَحْجَدَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ وَالنَّعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُرِيْنَ آيَاتِهِ لِلْمَنَاسِلَ عَلَىٰهُمْ يَسَدَّكَ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 نشاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن لا شئتم وقدموا لأنفسكم واجتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غربة لأيمانكم أن تضروا وتستقوا وتصلحوا بين الناس سميع عليم لا يؤاقلكم الله بالذبو في أيمانكم ولكن يؤاقلكم بما كسبت صلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من متعائهم تربط أربعة أشهر فإن عفاء فإن الله غفور رحيم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 وبعولتهم أحق بربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل لمن عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سأكون بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فَإِنْ حَسِبْتُمْ أَنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ حُدُودَ اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنشُرُونَ الْفِتَنَ وَالْفَسَادَ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَعَدَّوْنَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْسَ رَاجَعَ إِنْ رَأَى أَيْنُ قِيَمَ حُدُودِ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُغْيِينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ولا تنسفوهن ضرارا لتعسدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم لسه ولا تستخدوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعركم به ارتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 لَقَمْ أَذْكَأْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ الْعَرْضِ نَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ يَنْكَامِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَرَضَّعَهَا وعلى المولود له رزقهن وكثوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أسعى لا تضار ووالدته بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فطالا عن سرع منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا دُنَاحَ عليكم إلَى سَلَمْتُمْ فلا دُنَاحَ عليكم إلَى سَلَمْتُمْ ما أَتَيْتُم بِالنَّعْمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَقِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من كطبة النساء أو أسلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا مروحا ولا تعلموا عقدة النكاح حسا يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله رفور حليل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرقوا لهن فريدا ومسعوهن على الموشع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَيُطَلِّقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً كَنِصْفِ مَا فَرَضْتُمْ تَرَبْتُمْ فَرِيضَةً تَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاتَّقُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قَامُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ ضِعْفَانِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَرْعَوْنَ أَهْلَهُنَّ وَيَدْرُونَ أَنَّ أَرْجُوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِّأَجْوَاجِّهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حصا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من دوارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل علي الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقيض الله قرما حسنا فيضاعفه له أضعافا كبيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا اِقَالُوا لِنَبِيِّهِ لَهُ مُرَاعَاةٌ وَأَمَرَ كُنْ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَغْنَاءَنَا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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ابْتَغَى صَغِيرَةً فَأَنْتَ بِهِ مِنْ الظَّالِمِينَ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَهْلُو تَوْجُنُهُ قال الذين يظنون أنهم من الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين فَرَمَى بَرَجُولَ جالوت وَجُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَ مَن كَفَرَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بحرهم ببعض لفسدت الأرض, لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إن هم من يكلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن بغي من دينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتسل الذين من ضعفهم ضعفهم جاء أسرهم بزيانات ولكن السلك ولكن السلك فمنهم من آمن ومنهم من كذب ولو شاء الله ما قتسل ولكن الله يفعل يريد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا من الهدى اولئك هم يوم لابلغوا في كل ولا كله ولا قله ولا كفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهو ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى وينده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ترسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حكره ما وهو العليم العظيم لا إكراه في الدين قد تبين ومشن من الغيب فلن يكفر بالطابوت ويؤين بالله فقد استمتك بالعروة الوسقى على منتصى والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الولمات إلى النور والذين رَبِّنَا أَوَلِئِكَ الَّذِينَ صَمَدُوا من النور الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ نُرِيدُ أَن نُّؤْمِنَ بِرَبِّنَا فَأَرِنَا مَاذَا أَعْتَدْتَ لَنَا قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ هُمُ الْأَصْحَابُ النَّارِ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المكرح فأتي بها من المغرب فبهج الذي يكفر والله لا يهجد قوما عنه أو كالذي مر على خرية وهي خاوية على أرشها قال أنا يحييها بإبلاه بعد موتها فأمات الله أتعال ثم بعده قال كم لن اتقال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبثا يتعال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن.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 الَّذِينَ يُؤْتُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُؤْتُونَ مَا أَنفَقُوا وَهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَا يَسْتَخِفُّونَ بِهِ وَلَا يَحْسَبُونَ أَنَّ مَالَهُمُ اتَّقَىٰ وَمَن يَكُنْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَلَن يُخْلِصَ لِلَّهِ شيئًا وَلَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَن صدقة يتبرها ألا والله غير الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تغتلوا صدقاتكم بالمن ويألا شيئا ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخير فمثله كمثل صقان عليه شرابة فأصابه وابلون فتركه صلدا لا يخرجون عن شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ونهل الذين ينفقون أموالهم بشراء مرضات الله وسديسا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربعة أصابها وابل فآتت أكلها بعفين فإن لم يصدها وابل فقل والله بما فَيَأْكُلُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأُقَامَهُ سِقَاءٌ وَأَطَارَهُمْ كِبَرٌ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِخْصَاءٌ فِيهِ لَهُ كَسْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُذِيبُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما كتبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيغنوا الخبيث منه تنفكون ولا تنفوا بآخيه إلا أن تنفوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم السفر ويأمركم بالفحشاء والله لعدكم مغفرة منه فضلا والله عادم عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إغلا الأرداد وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنَّذِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا جَرْوَالِهِ نَذِنْ أَوْصَارُ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَنَّا هِي وَإِنْ تُخْطُوهَا وَتُؤْشُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِك والله لما تعمرون قبيرا ليس على يهودهم ولا على من الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون من الزكاة او وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَسْحَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْفِرُوا بِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَبُهُمْ لِجَاهِ الْرَضِيَّا مِنَ السَّعَبُّهُ شعبهم بجيما هم لا يدخلون الناس وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِلَّهِ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا يَنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّاهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين يأكلون الربا لا يقومون يهلاك ما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المسج ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موهوة من ربه فانسهاف له ما تلف فله ما سنف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويوب والله لا يحب كل كفار أكين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 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَابْتُمْ فَفَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ لَعُصْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَنْ شَارَ وَأَن تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها المهين آنه إذا تباينكم بزينا إلى أجل مسميما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعبل ولا يحب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليكتق الله ربه ولا يبخص له شيئا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ شَفِيَهُ الْأَوْضَعِيْنَ أو, أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ لَهُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ لَهُ وَكَلُوْمُ الْوَلِيْهُ بِالْعَدْلِ وَتَشْهِدُ شَهِيدًا مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِلَمْ يَكُونَ رَجُلٌ فَرْدُوْنَ وَمَرَاتِنَ تَرْبَعْنَ مِنْ الشُّهَادَةِ لمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأذى الشهداء إلى ما دعوا ولا تفهموا أن تذكرواه صغيرا أو كبيرا إلى أجله للكم أقصد حين اللَّهِ وأقوى من الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون إلا أن تكون في زارة حاضرة تجيرونها بينكم فليس عليكم جناح أللا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعكم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ قُلْ اللَّهُ خَيْرٌ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ شَكٍّ مِّن شَيْءٍ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَأَدْعُوا رَبَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تبتم الشهادة فنيدتمها فإنه آسم قلبه والله لما تعلمون عليم لله ما في الزموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذر من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما منزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا مفرق بين أحد من رسله وقالوا سمحنا وأضحنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا ودفع لها ما كسبت عليها ما تسبت أبتنى لا تؤاخذنا إن شنا أو أخطأنا أبتنى ولا تحمل علينا إصرام كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأك عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مرمانا فانكرنا على القوم الكافرين